بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعلكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنُيسِرُهُ للعصرَ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاستَغْنَى وَكَلَبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيسِرُهُ للعصرَ وَمَا لُغْنِي عَنْهُ مَا إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلالله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نِعْمَةٍ تجزى